من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واقر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله qamati salan antu qad قيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه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 رهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقر رب اغفر وارحم وان تخير الرحيم الله الله اكبر سمع الله لمن حمده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 كَسُونَ ذَا أَلَمْ يَكُن طَفَتًا مِّن مَّرْيَمَ يُغْنِ لَنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى يا الله الله او سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 a hey.